حتى إذا استيأت الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء حتى إذا استيأت هم قد أذبوا جاء من فنجي من نشاء ولا يرز بأسنا عن القوم المجرمين ولا يرز بأسنا عن